ا ل ح م د لله على ا ل سلام نورت ا ل ر م ن ى المغرب ولكن م ت ا ص <تصفيق> ب ح ا ي ك م ا ل ل ه ج م ي ع ا سأفتح ا ل م غ ي ب ر سلام عليكم ي جئنا ورحمه ت ي ف الإنجيل الله بالتحديد وبركاته العهد الجديد يقولك إزاي الأنجيل يقول لك تقول كيف أن م ف و ب يشهد、له. كتابك يشهد ل ل إ ن ج ي ل يا مسلم ربنا يكلمها ك فين حسنا ف هذا الكلام يا إ خ و ه المسيحي بيروح لصوت ا ل ا ل ل ي ك م ك لك ويقول إيه؟ إن ا ل ل ه عز ويقول ج ل لك ي ح م وليحكم أهل ايه ل ل آزل الله ج ي بما ف ومن ََْ لم َْ يحكم َُْ بما ِ انزل ََ الله َُّ فاولئك ََ أ ُ ل ل ِْ ه ا ا ف س ق ن طيب ده هو ا م ا د ة يبقى بيقول ل ربنا ر أ م هم أنهم م ي ح ك و الفاسقون ا إ ن ج ي ل ولو ما حكمهوش ما يبقى وبعد لام ك ل الامر أ م ر ل ساكنة والمين ا ل في آ خ ساكنة مجزوم مجزوم بالسكون مجزومة يامرنا ب ق ى ده ل ا ل أ م يبقى يأمر الرب ب أ نحكم ب ل ل إ ن ج ي ان ل ذ ي أ ز ل ه م نحكم السماء بما الله فإزاي ربنا يأمرنا أنزل أن ن فيه ب ا ل إ ن ج ي ل ونتحاكم ب ا ل إ ن ج ي ل وقد حرف سؤال يقول لك يا مسلم ا ل ق ر آ ن طول صفحات قعد يقول يا أ ه ل الكتاب صح يا أهل اهل ل ك ت ا يا ب أ الكتاب يا أ ه ل الكتاب يعني لسه بيسمينا أ ه ل الكتاب لو الكتاب حرف إ ز ا ي هيندى علينا يا أ ه ل الكتاب صح ده السؤال التاني طيب صح يا ا خ و ة اه ما أ و انا عارف ان هذا كلام بيطرح أ ر د عليه عام على إنسان صلوا ل ح ب يا ب و ك ذ عم إ ن س انسان أنت م ي ي ي ح صح؟ ي إيه؟ ع ي ن ق و ل لك أدي السيدك يعني. أدي السيدك أدي أدي و مجد سيدك قول ا ل لله ل م ج د في ا أ ع ا ل ي ح ب ت ت ا ع و ل ي يحكم أهل الإنجيل هي و الجهل ح د اقتطاع ا آ الآية الآية ي السياق السياق يقوموا ا شلوا النص اقتطاع ت من من من لم ا ا من س آسف ليس السياق ي السياق ا أطعوا ق من بلغه ت ا ا ع آ ي ثانية مفيصل ة حاجة الجه عن العرب اللي هي أ ن ز ل بها ا ل ق ر آ ن وبالتالي ازاي هنفهم ا ل ق ر آ ن من غير ما نرجع ل ل غ ة بتاعته صح الله عز وجل يقول ب ل س ا ن ع ر ب ي مبي ن صح فزي إ ا ه ت ف ه م ا ل ق ر آ ن من غير ما تفهم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة النهضه المناول ا أ أ ق مثلا فايصل بلايز فوتبول تقول فصرها هقول لك فايصل بليس فوتبول. اللي هي معناها ايه؟ فايصل بليز س فوتبول اللي هي ايه يعني يعمل حاج؟ انت تعافش اللي يعمل ايه حاج هي يعني ن ما ج ي يبقى ازاي ه ت فوتبول ه ه هتفهمها, صح؟ ازاي هتفهمها؟ مش تفهمها م مش نفهم نفهم ا ازاي صح ص يبقى عشان ن ل ص يجب نفهم م اللغة ا ل ك و ة بيها اه ا ل لها اساليب لها تركيب, لها علوم صح؟ علم اللغة اللي غ وبلاغة ة تركيب وصرف هو نحو من صح ولها معاني مفردات فيجب أن ن ح ان ك م ا ل ق ر آ أو نرجع بفهم ا ل ق ر آ ن ل ل غ ة العربيه ة أ ن هو أ ن ز ل بها ا ولا نروح للتركي ولا نروح للهندي ولا نروح للكلام ما هو بقى فيه بقى ضوابط للشكم. يجب أن يتوفق فهمنا باللغة لقال الله قال الرسول الله عز وجل يقول يا أيها الذين مش للشكم م هنروح للهندي هو فيه للويندي نروح نروح نروح أن ن للتركي يتوفق وجل يقول و يجب بقى بقى عز آ لا تقدموا بين يدي الله ورسوله طيب نبدأ الآيات ونصلى على الحبيب الآيات بتقولي يا في ستة واربعين يفصر نبدأ ونصلى على إخوة وقفينا المائدة ا ستة و ر ب على ي وقفينا ن ع آ ث ا ر ه م بعيسى بن مريم يعني سيدنا عيسى جاء بعد ا ل أ ن ب ي ا ء مصدقا لما بين يديه من التوراه جاء يصدق على موسى تمام ويصحح ر ا موسى و ما كان فيها من تحريف و ه ق ف مع الموضوع دائما في الصف فكرني عليها من ل ا في من ا ل إ ن ج ل الحالي ي على أ ن المسيح لم يكن يقتضي التوراه الموجوده دلوقتي ن الإنجيل ا ه صح, آته الله المسيح. إنجيل المسيح. شوف. وآتيناه الإنجيل. صح؟ وقال انو ج ي ي ل ع ن الانجيل يعني انزلنا ل الإنجيل الإنجيل أنزل على المسيح في ب كتبوا عليه م س ح الانجيل ك م ي ؤ م الصارع العهد ا ل د د عبارة عن كتاب كتبوا بعد زمن المسيح الأستاذ بيقول الاتيان أ س ت ذ بيقول ل ا غير الانزال يعني ممكن يكون أ ت ي ن ا ه ا ل إ ن ج ي ل يعني أ ن ز ل ب ع د ي صح يعني أ ن ز ل على متى أ ن ز ل على مرقس أ ن ز ل على لوقا أ ن ز ل على يوحنا في صوتي ا خ و ة ساكت ل ي عم الحريه من كتب ا ل ت و ر ا ة انتبه عبدالله من كتب ا ل ت و ر ا ة موسى ن كتب ت ا ل ر ا ة فيصل م و عليه ا ل ل س ا م صح في صل صح ا ل ت و ر ا ة انزلت على موسى ج من ي ل م كتب الزبور اللي هو المزامير عندهم ا ل من ز م هما ي ر و ا المزامير أن معظم المزمير من معظم كتب ه المزامير مين صفر ا اللي هو الزابور هو داود عليه الأربعة يعني السلام صح؟ لو سألت المسلم المزامير غالبيت هيقول تيك داود ومن كتب الأسفار الأسفار صح كتب كتب البنت من ومن البنت يعني لك والتيك آسف خمسة الخمس صح ا ل ل ي ا التكوين و خ ر و و ج ا ل ل و ي ن والعدد والتسنين هيقول لك موسى. طيب. فيصل. بيقول لي ي و ن ايه الكتاب أحسن ل واتينا موسى الكتاب الاسراء اتنين الله, الله. موسى. بيقول لك الايتان ل ه الأستاذ غير الانزال ط ب ما التوراه أ ن ز ل ه ا الله على موسى في زمنه صح يا فصل جميل طيب واتينا داود زبورا سفر ا ل م ز م ي ر أ ح س ن ت يا فصل ل ن ت شكلك سمع المجموعه ة <تصفيق> الإسراء、55. وآتينا داود زبورا الزبور داود أنزل على داود أو ت يبقى ب ك داود في صح يا فصل؟ طيب. معنى بقى ما وآتيناه الإنجيل أقولك في فيصل طيب إيش زمنه معنى صح بقى تقولي لا ده عكسي ده لا أ ص ل ه ه ن ا غير مش عارف ايه صح صح فيصل سبحان الله طيب الانجيل اللي أ ن ز ل ه الله على المسيح نجيب مواضع اخرى ويعلمه الكتاب ة و ا ل ح ك م ة والتوراه والانجيل يبقى ولا ولا لو على الانجيل ل س المسيح في أول ما الإعمان الكتاب أول تولد ويعلمه والحكمة والتوراة 48 قال إني عبد الله آتاني الكتاب إني عبد وفقا ج الإنجيل ع ل ن نبيا ي يبقى و ل ل ق ر آ ن و ا ل إ س ل ا م و كتاب أ ن ز ل ه الله على المسيح وليس 27 كتاب كتبه بعد زمن المسيح دي أول نقطة. دي أول نقطة يا أول أول مقطة مقطة جماعة يبقى ولكم ي ح أ ه ل الجيل إ ن ولكم ي ح أ ه ل الجيل إ ن أ ي إ ن ج ي ل ما ت ج ي ب ا ل سياق ما ت جبن ي ا اهل ا ب ل ه ا وقفين على آ ث ا ر ه م ب ع ي س ى ب ن مريم م ص د ق ا لما بين ي د ي ه م ن التوراه واتين ا ه الجيل إ ن يبقى أن تكلم عن إ ن ج ي ل أ ن ز ل على ا ل م س ي ح ي ا الله خ ونطنش ا ن ع ا ي ش عليكم ا ل صح طيب المسيحي يؤمن ب إ ن ج ي ل كتب المسيح كتبه او ل سابه أ ب د ا ً صح ي المسيحي يؤمن بسبع وعشرين كتاب كتبه واحد بعد زمن المسيح صح متى ولوقا ومرقس و ي و ح ن كده ثم ي أ ت ي بعد ذلك سفر الأعمال اعمال ل أ أ ع م الرسل ا ل ا ل ل ي كتبوا لوقا ل بالأعمال ثم يأتي بعد ذلك سفر الرسائل الرسائل رسالة ح صح صح و أو إخوة وسفر بتكون ا يا كام د بعد ث ثم يأتي بتسمى سفر من من كتبت بعد زمن المسيح و ا ح د ة ل ي ه و ز ة و ا ح د ة ل ي ع ق و ذ ا وسيد يهوذا وسيد ا يعقوب واتنين لبطرس بطرس الاولى بطرس التانية هيتبقى يو... ايه هم هم المفضل ولكن هو لو شئنا الدقة صح الفيصل وعبرانيين ا الأخيرة اللي ا ل ل و ح د ة هي العبرانيين عليها خلاف شديد جدا جدا مش معروف ش م من الكاتب طبعا غلطية البولوس فيليبي بعد رسالة منها رسالة رومية، رسالة كورنسوس الأولى كورنسوس تانية تانية تيميساوس تيميساوس تانية تمام الرؤية رومية كورنسوس كورنسوس تسلينك تسلينك أولى تسلينك تميساوس أولى تميساوس في، فيليمون ثم ذلك ثم تيتوس تأتي سفر أ و رؤيه يوحنا ا ل ل ه و ت ي آ ه طبعا طيب تعالوا نشوف كده نثبت م ر ج ع من المراجع ونشوف زمن كتابه هذه الكتب السبع وعشرين وليكن م و س و ع ة الكنيسه القبطيه ة ع د في المقدمه لكي تعرف انها م و س و ع ة م ع ت م د ة معاي اخوه م و س و ع ة م ع ت م د ة من ك ن ي س ة مرقس مصر الجديده、ماشي. الموسوعه ن عشان ا ايه؟ عشان بس اوحد ص افيصل ا لان طبعا ان تاريخ الكتابات مختلف عليها د ر تعرف مختلف لانها كلها تكهنات ل على القلق ك ن انا عايز اجيب ايه؟ بحيث مصدر واحد بحيث من طيب. دي موسوعه الكنيسه القبطيه ب ا نال بركة المساهمة في الشرف فيها؟ ا ل ق ص يوحنا باقي و ا ل ق ص بولس جورج و ا ل ق ص ج ر ج الصبحي و م ي م سامي مراد م ي م ده م مكن يكون مهندس م ي م سامي مراد اه انا ثاني تقريبا فيه فصلة ايوه وميم سامي مراد بغداري ومدام ماري وبينزل بطبع وميم وميم شي فيه رشيد فصلة بشارة ود ك ت و ر نيفين عادل ومؤمين امجد لطيف ناشي طيب. تعالوا نفتح كل كتاب ونشوف ونحسب عشان نشوف تعالوا كتاب الموسوعة قال التواريخ الكتب ونحسب التواريخ عشان نشوف عن أي إنجيل يتكلم يتكلم في المسيح الكتب كل كده كده هذه القرآن القرآن يتكلم عن كتاب أنزل في زمن المسيح الإنجيل. زي موسى الكتاب. زي موسى أ و ل ما المسيح يقول لك آتينا مش معناها انزلنا مش م ع ا ا ه أ ن ق و ل واتينا داود ا س أ ل و ا مين كتب ا ل ز ب و ر مين كتب التوراه ة ي ي ج له س ك ت قلبية على طول طيب. نشوف إنجيل الكنيسة طيب في منصوعة متى نشوف ا ل قلبيه ب ب ط ي ي ة ق و لك ل ك زمن ا ا ت ة النسخة ا ل و حوالي ورشاليم قبل قبل تيتوس ن ن ا ميلادية خراب عام ميلادية قائد ي يد ة ل65 قبل على ل م ر يبقى من ستين ل خ م س ة وستين صح يفصل ا جميل جدا طيب لخمسة اطرحوا القبطية ستين وستين المسيح وثلاثين يا ستين وستين يبقى تكتب بعد إيه؟, ايه يبقى انجيل متى الكنيسة القبطية أقل واجب حوالي تلاتين بينه بين زمن المسيح يعني تلاتين بقى تكتب بعد واجب واجب لخمسة سنة خمسة لمسوعة سنة سنة اترفع تلاتة عنده منها زمن فصل اقل اقل متى وهو او وفقا صح صح بينه وبين زمن المسيح سبحان الله. بعد زمن المسيح ب ي ق و ل و ا فيه ع ل م ان ء بتقول مرقس كتب اولا عشان تعرفوا بس ان المواضيع كلها استنتاجات اه تكاهنات حوالي خمسه وستين ميلاديه من ل ي ع ن اضحك ح ك و ن ل خ ز ي م امهم وخزي ا ك ت بعد بيقول انجيل متى يعني قال لي يعني ولكن في ا ل م س ج ب الاولى يتم تقديم المسجد الاولى ي ت ل و ق د ي م ف ص ل ه م س ج د ا ل ا خ ل ص بس م ح ض ر تقديم ي ع ع كده المسجد ص ح ض ر ا ل ا ي ي ز ع ل ق يعلق, يعلق. نعنديش مشكلة تمام. في إ ن ج ي ل لوقا موسوعه ا ل ك ن ي س ة القبطيه يقول لك كتب حوالي عام ستين قبل ك ت ا ب ة سفر عمال الرسل طبعاً الكلام ده كلام برضو خلاف لأن العلماء أيضا بس مرجع من المراجع. طيب توعدنا ت ع أن ط يقولك أخونا دون تنطيط المايك عشان حرية المايك, عشان ننتظر. المايك طيب. بيقولك كتب أو كتب حوالي عام ستين ستين يا إ خ و ة ميلاديه من ث ل ا ث ة وثلاثين عمر المسيح عند الرفع يعني حوالي سبعه وعشرين س ن ة بعد صعود المسيح تمام نجيب إ ن ج ي ل يوحنا نكمل بقيه السبع ة ع ش ر ي ن ولك ا ف ا ي ة ا ل ف ك ر ة وصلت إ ن ج ي ل يوحنا بتقولك م س و ع ة ا ل ك م ي س ة ا ل ق ب ط ي ة هو آ خ ر انجيل كتابه ما بين خ م س ة وثمانين لتسعين م ي ل ا د ي ة يعني من ث ل ا ث ة وثلاثين سنه يفصل اطرح بقى كده اه مش خ م س ة وثمانين يبقى كامل فيصل اد ايه 52 سنة بعد صعود المسيح اقل ل م س ي ح ا واجب 52 سنة بعد صعود المسيح بعد واجب صعود اقل فهل ده القران اللي اتاه ل ل الله ا ن ي ازاي قول للمسيح وده موجود دلوقتي مش ف ح وبعدين انت ليه ط ا ع ت ا ل آ ي ا ت من سياقها ما تيجي نفهم يا فيصل ا ل آ ي ا ت بتقول ايه الله عز وجل يقول لماذا أ ر س ل الله المسيح واحد وقفينا على آ ث ا ر ه م بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراه يبقى يقول ي واحد عشان يصحح د يديه ق ما من التوراة بين ص هذا يكتب ورايا ي ص ح ما حرفه في ا ل ت و ر ا ة صح كده جميل مصدقا لما بين يديه من التوراه وهدى و م و ع ظ ة للمتقين وليحكم وليحكم أ ه ل ا ل إ ن ج ي ل بما أ ن ز ل الله فيه يبقى الله عز وجل أ ن ز ل الانجيل واحد أ ن ز ل انجيل المسيح واحد يصدق ا ل ت و ر ا ة ويصحح ما فيها اثنين هدى ث ل ا ث ة نور صح اربعه هدى ايضا خ م س ة م و ع ظ ة س ت ة ليحكم به الناس بينهم منهج حياه يبقى جماعة وليحكم ن انظر ا السياق لوحدها ها هجيلك دلوقتي في موضوع مصدقا يبقى جماعة الخير دي يا فصل مش في السياق وحدها يبقى لماذا مش موضوع وليحكم مش المسيح في في فصل هجيلك دلوقتي يبقى دي في يبقى الله انجل بتاع المسيح على المسيح واحد المسيح بتاع عشان يبقى هدى اثنين نور ث ل ا ث ة يصدق ما بين يديه من التوراه ا ر ب ع ة هدى خ م س ة للحكم بين الناس هيقولك هنا منفصل عن قبلها قبلها هو في وليحكم السياق اللي السياق اللي دي دي عمق تكون والواو تكون الاض منفصل العطف لازم بس حاجة عشان عن مع وليحكم يعني لام التعليل صح ا ل ل ا ق ر آ ن م ا ق ا لم ش و ل ي ح ك ما ق ا ل ش لام م ك س و ر ة صح ومم م ف ت و ح ة صح يا ا خ و ة النص قال إ ي ه وليحكم لام س ا ك ن ة ومم س ا ك ن ة صح كده فيصل لم ساكنة وميم ساكنة ساكن فلو وليحكم دي معطوفه ة المفوك كانت ا ي وليحكم وليحكم يبقى معنى ي لانه يجب ان يكون هناك امر ت ا ح د ي ج ا يكون ه ن ا ل ا ن ج ي ل ع ش ان ي ب ق ى هناك امر ي ان ي ب ق ى ن و ر و ع ش ان يكون هناك امر يجب ان ي ب ق ى ه ن ا و ع م ة و ع ش ان ل ك ي ي ح ك م به ا ل ن ا س و ل ي ح ك م ر ي لكي ي ح ك م ب هناك ا م ل ي ج ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ا ح ك م و ب ه ذ ا ا ل ر ن ج ي ل ن ق و ل ل ه ن ا ع امر يجب ان ا ك و ن هناك امر يجب ان يكون ز ل بلغة ر ي ه ا ل ع ر ب صح ي ك و ا ك ا م ط ب ايه ر أ ي ك يا مستمع ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قراها وليحكم, وليحكم ايضا يعني ق ر أ ه ا لام الامر و ق ر أ ه ا لام التعليل ق ر أ و ا انه فعل امر و ق ر أ و ا انه في فعل مضارع وقرأتين القراءات ب ت ن عن ا ن ب ي محمد ا ل ث ا ب ت ة عن النبي محمد ب أ س ا ن ي د ص ح ي ح ة م ت ص ل ة إ ي ه ر أ ي ك جميل وهنعرف ان مايتعرضوش ما أ ب د ا ن خ و ن ا هورس إ ز ا ي بقى بص ياخوي صلوا عالحبيب ل ى مثلا لو احنا هنقراها وليحكم ل ي ل ا م ا ل أ م ر ا ل ق ر ا ء ة ا ل ش ه ي ر ة ا ل ل ي ا ح نقراها ا ن ر و ا ي ة حفص عن عاصم او ق ر ا ء ة عاصم بشكل عام م مية ماشي؟ مية ماشي؟ سواء بولوس او فلو كانت يا حاج انت اطلع انت وابن كراءة ايه؟ كراءة ا كده بكر بكر عن عن تطلع شعبة طيب حفص ص لازم يحصل تشتيت تاني طيب ا ل ع ر ض موجع ماشي يلا ا ك ل ت ا ل ق ط ة طيب نكمل في صوتي ا خ و ة قراءه د وقعد ما واتكلم قلنا اطلع ما له ينسخ بدون ب هو ل ل ي ي ب ق ر عاصمه وليحكم ل م الأمر م فبيقرأها بسبب ل للنبي قرأة عاصم عليه عليه وسلم قرأها وليحكم قرأها قرأها من اللي قرأها يا إخوة؟ بلام الأمر. مين النبي إخوة بلام صلى أعطاها أخذها منه؟ لعثمان رضي الله, عنه الله عثمان ن ه الله عس وعلي وابي وابن مسعود وزيد اعطوها لجيل التابعين التابعين هم التلاميذ بتوع ا ل ص ح ا ب ة ا ل ج ل التلميذ ا على ال ا ل ص ح ا ب ة ولم ير ى النبي أ و لم يعاصر النبي تمام أ ع ط و ه ا لعبد الله بن حبيب يفيصل أ ب و عبد الرحمن السلمي ابو عبد الرحمن السلمي م ع ا ي فصل ف أ ع ط و ه ا لمام إ عاصم بن ب ه د ل ة لوال عصم بن أ ب ي ا ل نجود ف أ ع ط و ه ا لمام إ حفص وليحكم أ ع ط ا ه ل إ م م ا شعبة والله ا أستاذ انت قاعد اسمع、وفهم. تمام اسمع مالذاتي أنا برد على الشبهة تمام قاعد اسمع وفهم. طيب. ناخد إسناد تاني يا إخوة. لنفس القراءة لنفس قعد قعد على برد وفهم وفهم وفهم إخوة و ل طيب ي بلام الامر طيب إزاي يقرأ وليحكم و إ ز ا ي يقرأ و ل ي فيه ح ك م مش ه ت ا ق لا م ف هنشوف ي دلوقتي وليحكم ش تماقد ا ل ب أ ر إخوة ق ر أ ه ا أ ي ض النبي ا محمد عليه الصلاه ة والسلام ا ف أ ع ط ا أعطاها لعثمان من الصحابة لمين؟ من و أ ع ط ا ه ا ل ع وأعطاها ل وأعطاها لابن ي م س ع و د ماشي؟ خ ل ي بوليكم ا ل لنفس القراء باختلاف الرجال هتلاقوا القراءة ت ا ن ي هي ة هي ف أ ع ط و ه ا لزر بن حبيش. المرة دي أخذها يا فيصل؟ زر بن حبيش وليس أبو عبد ابو ل السلامي ر ح م ن ي ق ى اختلف ه واحد أبو اختلف الرجل الطبقة طبقاتهم من أخذهم من شن في عبد الرحمن السلمي ي حبيش زر بن حبيش ودخلنا وأعطاها والقراءة لإمام لحفص لشعبه مكانه بن بن أعطاه عاصم فعاصم أعطاها كما ه زر زر طب ناخد سند ثالث لنفس القراءه لا ب ي يفيصل رضو صلى ل هو عليه ل م زر أ قرأة وليحكم يفيصل بن ل ابن ا مسعود ل حبيش ا ولا هو ابو عبد الرحمن السلمي سعد بن إ ي القراءه ش ا ا واحد مختلف يفصلها ي ي ب ن و مختلف ل كما ي أ ع ط ا ه ا للإمام عاصل أ ب ت ه عن النبي محمد وليحكم من قراءه الامام ا إ م حمزة ل إ ا م حمزه ة إخوة؟ قراءة حمزة الإمام حمزة. الإمام مين؟ معي إخوة. قراءة الإمام حمزة ثبت ف ا ولي ولي الكوفي الإمام حمزة الكوفي أسانيد هذه القراءة عشان نشوف إن القراءة ثابتة الله النبي قراءها موضوع يحكم يحكم حمزة حمزة محمد محمد ولي ولي نشوف عن عيس نبي نأخذ أن هذه ماشي. لا يجب ان ع ش ا ن المستمع مرتين ا يسمعناش وحنا بنقول إيه بنقول ق أ م ر ت فيقول لك آه يبقى عندهم تناقض لا, لازم ليتنين محمد. النبي محمد صلى الله عليه وسلم وليحكم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. لأبي الله لزيد الله ثابتوا فأعطاها وأعطاها وأعطاها نثبتهم محمد محمد عن نبي بن عنه بن عنه بن كعب رضي الله عنه. لزيد بن سابت رضي الله عنه رضي رضي قرأ رضي أ ع ط و ه ا لرفيع بن مهران, ابن مهران. ماشي. ابن مهران. بن مهران م ا ن بن مهران بن مهران بن م ه ا بن مهران بن م ا مهران بن مهران ا ن بن مهران ب ر ا ن بن م ه خ ا ن ب ه ر ا ن بن مهران ب ه ر ا ن بن م ا ن بن مهران ب م ا ن بن مهران ب م ه ر ا بن م ه بن م ه ر ا بن م ا ن بن مهران بن ه ا ن بن مهران ب م ا م ه ا ن ب م ه ر ا بن م ه بن م ه ر ا بن م بن ا ن بن مه بن ا ن بن مه بن م ه ر ا م ا مه بن ا ب ن هشام أه؟ البزار ي ب ق ى ر و ا ي ة خ ل ف عن ع حمزة و أ ط ه ا لخلاد ابن خالد خلاد ابن خالد ورواية خلاد ابن خالد عن حمزة الكوفي طب نجيب عن أسانية حمزة تختلف ا يا جماعة ن ي ة ت فيها الرجال ب نجيب ا أبريك لك الكريم أخي ن اسئله تانيه لنفس القراءه ولا ك ف ا ي ة ك ف ا ي ة خ ل ا ص ا ل ف ك ر ة وصلت ولناخذ اسناد اخر ل أ كما ا هي طيب ل ن ب ي عليه محمد وسلم صلى الله ق ر أ أ وليحكم خ ذ ه ا م ن ه عثمان من ا ل ص حمزه ا وأخذها ب ة ن ه عمره علي خلي بالك المرضي ولا فيش ماشي فيه أبي فيه ما ولا ي د د ابن مسعود ط ب ق ة الصحابه اختلفت تماما صح الصحابة يا وأبي وزيد وعلي يبقى طبقة اختلفت. طيب اللي كانت المرة عثمان وابن اختلفت المرة فاتت كان فصل أول مرة عمر مسعود مهران المرة اعطوها لزر بن طبقة لزر اختلف ولا ما اختلفوش أعطوها أعطوها هي أخذها منهم بن حبيش حبيش ورغم ذلك القراءة الأعمش اعطاها ل أ م ش أ ع لحمزه وحمزة لخلف وخلاد、خلاد. جميل كده يا ل اخوه تمام م ة و ن ج م ع بين ا ل ر ا ء ت ي ن أيه. احنا ق ل ل ن ا ا ق ر آ ن أنزل بلغة ا ل ع ر ر ب طيب ق ا ء ة ا ل إ م ا م حمزه ة اللي ي ب ت ق وليحكمه و ل م لا مشكله ا ة اللي ل ق ب ا لماذا أ ن ن ز ل انزل لماذا أ الله عز وجل إ ن ج ي ل على المسيح واحد واتيناه ا ل إ ن ج ي ل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من ا ل ت و ر ا ة وهدى و م و ع ظ ة للمتقين وليحكم أ ه ل ا ل إ ن ج ي ل بما انزل الله فيه يبقى أنزله الله عز وجل هدى ونور ومصدق وهدى وليحكم به الناس. يبقى أنزله لم التعليم يبقى وليحكم دي وليحكم تعود على إنجلي المسيح إنجلي المسيح يحد به ومصدق مرقص هدى وهدى أنزله ونور الناس أنزله الله وجل للتوراة للحكم لم على لمتة ولا مرقص ولا لوقة ولا عز وموعظة تعود مش طيب طب وليحكم ب ا ل أ م ر بقى يا فيصل نتصرف فيها ازاي, ازاي؟ في اسلوب في اساليب ل أ ا ل ل غ ة العربيه اسمه الحذف يا فيصل ان احنا نحذف ك ل م ة من ا ل ج م ل ة للاختصار وتفهم من السياق ماشي فيصل نحذف ك ل م ة من ا ل ج م ل ة للاختصار نضرب مثلا كده ب ا ل ع م ي ة فيصل شرب شربه عدس مثلا, ما عارفش كنت ولا. شربة عدس مثلا. فتقول تسلم ايدك الشربة كانت جميلة الشربة كانت جميلة فتقول ل والدتك الشربة الشربة ايدك كانت كانت طيب ا ل ن ه ا ر د ة فيصل ماحددش نوع ا ل ش ر ب ة صح ب يقول ل م ا م ت ق ا ل ش ر ب ة كانت ج م ي ل ة ماقالش ش ر ب ة العدس ولا ش ر ب ة السمك ولا ش ر الفراخ ب ة و ل ا ش ر ب ة الفول ماحددش نوع ا ل ش ر ب ه ليه ليه حذف ك ل م ة ش ر ب ة كذا ل أ ن ه هو عارف هو أ ك ل فمش محتاج ي ع و د لها ش ر ب ة العدس فحذف ك ل م ة مثلا العدس ل أ ن ه ا م ف ه و م ة م ع ر و ف ة أ م ه ع ا ر ف ة هو عارف صح فهي تفهم من, ملبس... تفهم من السياق أ و من الملابسات أو من الموضوع من ككل طيب يبقى ا ل آ ي ة هنا يا إ خ و ة فيها حذف هي الايه آ ي ة أ ص ل ه إ اصلها ل آ ي ة أ إ ي ه في ص نجيبها من الاول أ و و ل بقى ق ي ن على بعيس لما ل آثارهم مصدقا ا مريم يديه بن بين يديه من ت ر ا وآتيناه ا ة إ ن ونور ج ي فيه ل لما هدى ومصدقا ب ي يديه ن من وهدى وموعظة م التوراة ل ل ت ق ي ن وقلنا ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه وحذف الله كلمه قلنا كل. ي ه ر أ ي ك م ويستقيم المعنى طيب نسبه اسلوب الحذف من أ ش ع ا ر العرب في ا ل ج ا ه ل ي ة ونسبته من ا ل ق ر آ ن تمام ل غ ة ع ر ب ي ة الله عز وجل يقول في س و ر ة يوسف عن على لسان اخوه يوسف واسال ي ي ن القريه أخواتكم ي س ا ل التي كنا فيها حقا بحار روح الحج الحجار القرية, القرية عبارة عن إيه؟ جمادات يا السماء أنهار المقصود بالآية الشبابيك هي إيه هل هو يسأل ganzير يسأل أرض أخوة عن و و و و اه ولكن م ق ص و د بها ايه و ا س أ ل أ ه صح أ ه ل القريه آه. وحذف أ ه ل ل أ ن ه ا مفهومه ة من السياق آه. هلوح يسأل يعني. طيب. من السياق ل العربية、بقى. الشعر الجاهلي غ ة عم بص فيصن ت ا ا ا ا ذ ن ل ل غ ده ل ر آ ن هذه ا ل ك ل م ة دي فيها ي اسلوبين اخوة اسلوب المجاز مجاز مرسل وفيها الحذف ايه ر أ ي حضرتك تجمع تاتي ج م ع ل ا ث ن ن ي أ ت بمعنى واسال س أ ل ق ر ي ة حزف و م ج اهل ز مرسل ن هو ط ق القريه ة اللي ي ا ل م ح ل وأراد الحال, لما جز مرسل المحلية واراد الحال في هذه القريه إيه رأي حضرتك؟ فجمع بين الاسلوبين كان الحص فيها إ ذ ا ما الماء خالطها سخينا ايه معنى هذا الكلام <تصفيق> انت حافظ ل م ش ا ا انظروا ل ل ه اخوة م ش ع ش ع ة تطلق على الخمر حينما تخلط بالماء مشعشعة يمزج بالماء عماتة مشرط الخمر بس هي غالبية الإطلاق عليها على الخمر、يعني. الخمر تخلط بالماء تمام؟ يبقى مشعشعة هي المشروب دكتور ميشيل من الشراب بلاش عليها على على غالبية او الذي الاطلاق انه حضراتك التكست وقلنا دكتور وحطت هي هي هي يبقى صليب تخلط دخلت لحضرتك برح بس صلبان تحط صح؟ ص ح ي دكتور ميشيل ل أ ن الصليب حضرتك ل ع ن ة عند حضرتك ف ن ح ن مش عايزين نتلعن الله يكرمك يعني عند حضرتك في غلاطية المسيح بيكتب عند لعنة الناموس. لعنة لأنه مكتوب ملعون كل ما نعلقه على افتدان من الناموس لأجلنا لأنه وبروصنا حضرتك حضرتك اصار التوراة مكتوب تسنية تمام؟ لو إذا كان خطيئ حقه الموت فقتل كل ما خشبة اسم لو وعلقته حقها خشبة على خطيئ إذا الإنسان فلا ت ب ت جثته على ا ل خ ش ب ة ل أ ن المعلق ا ل ملعون ص و ب حضرتك م ل من الله ونجس كمان فلا تنجس أ ر ض ك التي يعطيك الرب إليك ن الهك فعشان خطيرنا يعني تلعننا ر م ك طيب ناصما ر ج ع لعمر كلسون بن ي إخوة مشعشعة كأن ا ل ح يا إخوة ده نوع نبات إخوة نوع ده لونه أ ح ر ن ب أحمر, نبات أحمر. تمام؟ م ش ع ش ع ة ك أ ن الحص فيها إ ذ ا م ل م ا ء خالطها سخينه ة سخينة يعني أصبحت آ اي ل ل بيعبد اللي ح ج ر ا أ س و د ا ل ل بيقبض ع على ب د ل ا أ ل الحجر أنزلة الجنة حجر نؤمن أنه من مش ن ع ب د حجتك الحجر ت ع ي ه إله ا أ ص ب ملعون و ن نقبل ا ل ح ج ر ع ش ا ن من الجنة ه نقبل الحجر نقبل الحجر مش عبادة س ي ي د ن ا عمر ق و ل أعلم أنك ل حجر اقبله تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول ولا ولولا وسلم الله صلى الله عليه أني ي ك قبلتك ما ل ي أن الأسود نزل يقبل الحديث بتقول نزل الحجر الحجر من وفسوادته خطايا بني آدم أنا أقبله عشان أ ن ا مشتاق ل ل ج ن ة بحب ا لكن ج ن ة ل أ ن ت بتقبل الصليب حضرتك وتعلقه في س د ك وهو رمز ا ل ن ج ا س ة ورمز ا ل ل ع ن ة طيب نكمل يا فيصل م ش ع ش ع ة ك أ ن ا ل ح ص ة فيها إ ذ ا ما الماء خالطها ساخنه ة الساخنه ماء ساخن يعني ه ماء دافئ م ش ع ش ع ة ك أ ن الحص فيها اذا ما الماء خالطها ا ل م فشربنا ه و إيه ف س خمره ي ن شربنا خ سخنه د ف ي ة فحذف الفعل شربنا وجاء إ ي ه بسخنه ي على طول و ي السياق جميل فالله عز وجل حزف فعل المفروض وقلنا لي وليحكم مفهومة من المفهود فالله حزف فعل وجل القول وقلنا عز أ ه ل ا ل إ ن ج ي ل بما أ ن ز ل الله فيه طيب نجيب شاهد يفيصل من ا ل ق ر آ ن ش ا ه د على أ ن فعل القول يحذف صح نزل الايه التي ب تقول و ا ل م ل ا ئ ك ة يدخلون عليهم من كل باب الملائكة الجنة باب سلام تدخل على أهل كل عليكم من جبت ا ل ع ج ا الذي ز ستخيله في ق ر آ ن كتب انزل ل ق ر آ ب ل غ ة العرب لكي تفهم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لابد ان نرجع للعرب الذي ي ت ك ل م و ا بهذه اللغه ة أما سنعود ر أريد الكراءتنا و إخوة إن إن يتعرضوا شوف يا إخوة والملائكة يدخلون ب أثبت باب ي يا يا عليهم ف مثلاً نكمل من كل أنا أن أن سلام سلام سلام سلام عليكم بما صبرت. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام. إيه سلام ده؟ سلام عليكم يعني يقولون بما باب صبرتم من يعني إيه صحة ده فحذف ص ل والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون سلام عليكم باب من ف الله عز وجل فعل القول ل أ ن ه مفهوم من السياق ي وليحكم أهل الإنجيل ن وقلنا أهل يبقى الله عز وتعود ج جماعة ل وليحكم هنا نفسه هنا يا م ص ل باللي أبليها ولا لا و ت على إ ن ج ي ل المسيح ولا لا وهذا ماشي مع السياق اللي قبله ولا لا ح د ومصدقا يديه من تلاتة وهدى ونور التوراة وموعظ اثنين بين من المتقين أربعة لما تلاتة وقلنا ليحكم خمسه ة و أ م ر ن ا م أَنْ يؤمرناهم ح و وخدمت و ا بِهَذَا الْإِنْجِيلِ لك فيصل أ ان يحكموا بهذا الانجيل إ ن ج ي ل إ ي ه الا اتيناه المسيح طيب يبقى يا إ خ و ة الله عز وجل يتكلم عن إ ن ج ي ل المسيح يفيصل ا صح يفيصل ا ط ب السؤال بقى هل ا ن ج ي ل الموجود في الايه ايه ع ش ا ن ن ن ه ي ه ا تماما ً إ ن ج ي ل ا ل ا ي ص ل هو نفس ا ل إ ن ج ي ل بتاع مته ومرقس ويوحنا هو ا ل إ ن ج ي ل الموجود حاليا نجيبها بقى عملي وفقا ل ل إ ن ج ي ل يا فيصل مريم لم تتهم بالزنا ل ي ه ع ش ا ن يوسف النجار ظهر له الملاك وقال له اتزوجها عشان تظهر في نظر الناس ا ن ه ي زوجتك فالطفل ا ل ل ي ياتي ده محدش يتهمها بالزنا فيرجمها وبالتالي محدش عرف ح ا ج ة عن الموضوع الحمل م و و ض ع ا ل العزراوي صح يا فيصل يا عشان ه و اللي النص ينزلي نتحكمش وبعد حربتك ف ي ا للانجيل إ ا ر ة أ ك م أكلم فيصل أكلم أخوي ب ي يكرمك ماشي؟ يعني خليك عزيزك تمام؟ الله وفقاً ضفل ل ل ن طيب يبقى إ كان ف يوسف ه ي النجار عشان يحمي مريم من انها تتهم بالزنا وبالتالي محدش لا ر احد و م يعرف ح ا ج ة وفقا لانجيل ل يافاسر ي اما و ل ا د ة يسوع المسيح فكانت هكذا ا لما كانت الروح القدس لقاها حامل باء رجلها كان برا يشهرها رباش ليوسف قبل حبلة عمل ولم مريم أمه مخطوبة يجتمع من الروح القدس. حامل. عمل رجلها كان برا ولم يشأ أن أن وجدت إيه فيوسف يشأ ي ه ف ح إذ ض أراد تخليتها سيران ولكن خ ا ص نغير ما يقول و لها ل فيما هو متفكر في هذه ا ل أ م و ر إ ذ ا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف أ ن ت أ خ ذ مريم ا م ر أ ت ك ل أ ن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلت ابنا اسمه يسوع وتدعو لأنه يخلص كله ليتم مقيلة ليه ابنا خطاياهم وهكذا مانوئين شعب من موضوع、المنوئي. فلما استيقظ يوسف من النوم عمل ايه؟ فعل كما أ م ر ه بملاك الرب و أ خ ذ ا م ر أ ت ه ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر ودعا س يسوع م ه اسمه جماعة ي و ف أخذها صح؟ وأصبحت زوجته ا صح ق د الناس طفل اللي جاي من عزراء طفل من وأصبحت و في ج نظر الناس ابن يسوع و ف فيصل الشرعي يا ابن ي صح س ف ا ل ش ر ي يعرف العزراوي الدليل لم الموضوع لوقة عن أحد أبدا حاجة 23 فيصل ولما ا ب ت د أ يسوع كان له نحو ثلاثين سنه وهو على ما يظن ابن يوسف اللذي م نزل النصر ن لي كده مت 13, 55, 54, 55. لما جاء له قفر نحوم جاء قفر يوحنا س ابن النجار أ ل نزل ي س أمه مريم في صل س ب ع ة تقريبا اللي بيقولوا اليس هذا ابن النجار فمن أين, له فمن أين له نزل لي يوحنى نزل له كده اين ب ن النجار ف إ ج ي له ي و ح ن يوحنا س ب ع ة تقريبا أ د و ر عليها بسم الله أ ح ا و ل أ د و ر عليها أ و ث م ا ن ي ة يوحنا ث م ا ن ي ة ممكن يوحنا س ت ة يوحنا سته ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م ن ه فيصل وقالوا أ ل ي س هو هذا يسوع بن يوسف الذي نحن عارفون ب أ ب ي ه وامه أ بأبيه وأمه م ه يبقى ف ل ن ا يا س ج ا وفقا للإنجيل حاجة عن الإيه؟ عن الميلاد ع معرفوش عن ة للإنجيل إلى ك القران ينسبوني ا م س يوسف ي طيب ح إلى النجار ل ا آ ن هل هذه يرتضي ل ا يشوف فعلا القرآن هل و و ب ي ق القرآن ب يرتضي ش ه د للكتاب القرآن هذه القصه ة ما تنزلي صورة ماريا ما تنزلي فيصل صورة ي هيا ا قومها ما لا النجار ولا حاجة فأتت فيش يوسف تحمله به لما جاء الملك جاء واذكر في الكتاب مريم. إذ انتبذت من أهلها إذ مكانا مريم في من ش قالت ي فاتقذت من دونهم حجابا أ ر س ن روحنا ا إليها ف م ث ل ه اني بشرا سويا قالت إ أ ع و ذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال إ ن م ا أ ن ا رسول ربك ل أ ه ب لك غلاما زكيا قالت أ ن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أ ك ن بغيه قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آ ي ة للناس و ر ح م ة منا وكان أ م ر ا مقضيا فحملته ما ف ي ش ل ا يوسف النظار ولا غيره ت ب ز ت به م ا ك م ن قصيا ف ج ء ه ا المخاض النخل إلى جذع النخل. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها أ ل ا تحزني قد جعل ربك تحتك س ر ي ة إ ل ى اخره ه ت ر و ح لقومها、بقى. لا في يوسف ولا ح ا ج ة فأتت به قومها تحمله. قالوا و م ه ت ح م ه ق ا ل يا مريم لقد جئت شيئا فريا إ ي ه ا ل ف ر ي ا الفريا من الكذب إ ي ه اللي انت جايبه ده ايه العيل ده انت غبت غبتك وجاينا ب عيل إ ي ه ده يا أ خ ت هارون ما كان أ ب و ك م ر أ س و ء وما كانت أ م ك ب غ ي ة ج ايه ا من اين أ ب و ك إ ذ ا كان راجل وحش ولامك راجل وحش ست وحشه ي ه اللي حصل بقى ف أ ش ا ر ت إ ل ي ه ق القران و ا ما كان في المهد كيف نكلم في صوبية ف ن ه الله المهد الله بيه قال آتاني الكتاب واجعلن إلى في إني عبد آ خ ل ل آ آ ي يبقى ا ا ت ق ر لا يرتضي قصه يوسف النجار قال بأن مريم النجار يوسف النجار ولا في أحزنون. الاناجيل ق ر يرطني آ ن ل إ ج ل ي ل و بيرطني تقول ا سبحان الله الأنجيل ع ه م ب ت إ ن المسيح مات صح وصلب وفي الناموس فصل افتدان غلاطية يا غلاطية الصلب جعله لعنة صح يا فصل؟ 13 المسيح افتدان من لعنة الناموس. لعنة لأجلنا اصار صح من ل أ ن ه مكتوب ملعون كل من علقه على خشبه المسيح عندنا يا ج م ا ع ة أ ص ب ح ل ع ن ة بل المسيح قال في المهد وجعلني مباركا أ ي ن م ا كنت في أ ي حته ة عم ر س في السماء في ا ل أ ر ض في القبر ولذلك مستحيل يصلب و ا ل ق ر آ ن قالها صراحه وما قتلوه وما صلبوه ولكن يشبه لهم ما ينفعش إنه يلعن. جميل جداً ينفعش يلعن أنه تصلب يبقى القرآن الكتاب المقدس اللي يقر ق ي ب و فهمنا ا ل ة وصلب ل ان ل سياق ي الإنجيل هذا يا ل إخوة ر آ ن ي الايات هذا إ إيه ن ج ي ل ه ذ الكلام ب ق ى ف ه م ن أن سياق ي ا ا ل آ مهم جدا وان ا ل إ ي م ا ن ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة مهم جدا طيب نخش بقى على إيه أخش على موضوع لما بين يديهم بقى نخش أخش ومصدقة بالوقتي على على موضوع لما التوراة ولا اخليه في الاخر اخش على, علي اهل أ الكتاب لم أقل فين�� ع ه ايه لعفظ ك ي اهل أ الكتاب يا اخوه ايه اهل أ الكتاب يا اخوه الله يبقى زي... هو لسه أ ه ل كتابه طيب نرجع ق و ل فيصل بلسان تاني يا ع ب مبين ي ن ر ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة صح يا فيصل جميل قوي م اوي ذ ا ي ق ل اللسان بصوا العربية بمعنى النبي بقى إخوة وتأتي يا الكلمة اللغة مجازي صلوا عشان في تأتي حقيقي على على معنى نفهم、بقى. ممكن ت أ ت ي بمعنى حقيقي و ت أ ت ي بمعنى م ج ا ز ج م ي لو جدا ل قلت مثلاً كلمه ة كلمة إخوة عين عين يا ي إ إيه الإبصار إنتو إن إيه إخوة هي العين الإبصار. صح؟ اللي هي اللي بيها عينينا يعني صح؟ مش عارفين نور عينينا اللي هي إيه جارحة انتو ولا يا جارحة ا بنشوف نور صح صح صح صح يبقى مش عين جميل جدا طيب لو قلت لك ر أ ي ت ه بعيني معناها ايه هنا آ س ف ر أ ي ت ه بعيني معناها إيه؟ كلمه يعني هنا معناها ايه جبهه معناها إيه الابصار صح جميل طيب قابضنا لو قلت لك على عين من عيون العدو ه ن اطلقنا معناها كلمة、عين. معناها جسوس. الله يعني مش معناها, الإبصار. مع كلمة عين معناها الإبصار. فهذا معنى كلمة معناها معنى معنى مجازي عين يعني عين الله جراحة الإبصار جراحة الإبصار فهذا وليس حقيقي جسوس صح أ العين صح ولم نرد معناها الحقيقي بل أ ر د ن اردنا بها معنى آ خ أ ر بها الجاسوس مع... هذا اسمه في اللغه العربيه بالمجاز المرسل؟ فيه صوت إخوة؟ فيه صوت صوت؟ إخوة؟ المجازر ا ل م ت ا ا ل و حد يكتب و ر ا ا ه ا ل هو أن تستعمل ان ل ل الله ف ظ ة محايا خ ا مسلمة أن تستعمل اللفظ ة في غير ما وضعت له أو أن نستعمل اللفظة على غير معناها ونريد آخر نستعمل اللفظة على غير معناها ونريد نستعمل معناها نستعمل معناها معنا على مع على ما اللفظة اللفظة غير غير آخر آخر لوجود ع ل ا ق ة بين المعنيين هذه العلاقه ة ليست ل ا ا م ش ب ة حد احنا يكتب وراي ماشي تريد لا على أي لغة. احنا نتكلم عن العربية. استعمال على غير نتكلم ة استعمال على اللفظ غ ا وربها معناه ل علاقة م حاجة هنا لوجود علاقة المعنيين المعني... العلاقة ا لوجود هرس هذه بين غير ل م ش ا ب ه ة هذه العلاقه ة غير ا ا ل م ش ب ة العلاقة يعني تشبيه وإنما علاقات أخرى. يبقى استعمال على وإنما اللفظ يبقى مش أخرى غير معنى و إ المشابهه ة معنى آخر و و ج د علاقة ل ا بين ع العلاقة ن ن ي ي غير وهذه ا ل م ة دي أ م المشابهة حاجة جاي في السكة العلاقة في غير هو هذه العلاقة غير المشابهة. أ ه م ح ا ج ة أ خ و ن ا هوس وهذه ا ل ع ل ا ق ة غير المشابهه ا ي اكتبها ورايا بقى طيب لما نكتب يا إ خ و ة قبضنا على عين من عيون العدو مع وجود قارنة مناعة ماشي وهي أصلاً تبقى عقلية أو في اللغة أو في الموجودة عقلية وجود وهي أو أو قارنة القارنة تبقى السياق أصلا اللغة نفسه في في في طيب أSenah ايه القرانه اللي هنفهم بيها قبضنا على عين من عين العدو لوجود علاقه ة وانت اذ يا إخوة بين مش مش العين والجاسوس بينهم علاقه ف أ ط ل ق ت الجزء و أ ر د ت الكل هنا مش تشبيه فهمته دي يعني لما أ ج ي أ ق و ل محمد ث ل ا م أ س د أ و محمد ك ا ل أ س د هنا ع ل ا ق ة تشبيه بشبه محمد ب ا ل أ س د عشان وجود وجه شبه ما بينهم ح ا ج ة م ش ت ر ك ة وهي ا ل ش ج ا ع ة صح لكن لما أ ق و ل قبضنا على عين من عيون العدو هنا مش مفهوش تشبيه ولكنها ع ل ا ق ة جزئيه ة ف ي ب ي ن ا ل ع ن ا ل ا س س و إ ن ه يأهم الجزء ب ي ه العين بيف يجرد ه والجاسوس ر س ب سمية ز ا ل م ر ل بالمجاز ل ا م ل المجاز المرسل سمية بالمجاز وهي ل ل ا أ ن مجاز ع يتعدى ن ي ا ل م ع ن ى الحقيقي صح م جزء ا يتعدى المعنى ا ل فيه ملوش ا ع ل ا ق ة واحده احنا قلنا دلوقتي هو علاقه ا ل ج ز ئ ي ة ناخد ع ل ا ق ة ا ل ك ل ي ة مثلا شربت ماء النيل صح يا فصل؟ مفيش حد ويوم َََْ يعض َ الظالم ُِ على ََ يديه ََِْ طيب فأطلق فأطلق هيعض إيده ولا هيعض صابعه أو عقل الإيد مش هتخش كلها. مستحيل يعض إيده يأدوبك صابعي صح؟ فأطلق الله عز وجل للكل اللي هي اليد صابعه الصابع البؤء الأصابع أو صح؟ فأطلق الكل اليد الجزء الأصابع هو هتخش كلها كلها هعض وهؤلت الله ولا أو الواحد وجل وأراض أو عقل عز وأراض اليد للكل الأنامل الكل الجزء صح صح مش و ج و د ع ل ا ق ة بين اليد يد كل و ا ل أ ص ا ب ع جزء ده اسمه مجاز مرسل و علاقته ا ل ك ل ي ة أ ح د علاقات المجاز يا إ خ و ة اعتبار ما كان و ه و ده بيت الأصيد. يعني اعتبار ما كان, يا أهل الكتاب. إيه؟ باعتبار ما كان. كنت في يوم من الايام تلغت من سنة 52. يعني يا باشا باعتبار اهل كان زي ما تشوف واحد بي مثلا زي بي تشوف وتقول ل يا بي تقول له يا بي باعتبار ما كتاب ا الله ن عز وجل يقول و طب هو أ ص ل ا اليتيم يا إخوة لا و بلغ ل ر ش بقاش د ما يتم ي اليتيم لو بلغ الرشد خلاص هياخد فلوسه م ا بقاش يتم ي ما ع ا د ش ح د مسؤول عنه الله صح صح صوبة وآتوا أموالهم لأن الله عز وجل يقول يقول فآتوا كانوا كانوا إخوة آه الآيات اليتامة اليتامة اليتامة باعتبار يتامة يتامة الله فإزاي الله ما كان مش كانوا صح؟ مش كانوا يا إخوة؟ الآيات في النساء يفصوا لأن لك لك إيه في مش مش عز في صوت ج واتوا اليتامى أ م و ا ل ه م ولا ت ت ب د ل ا ل خ ب ي ث ة بالطيب ك فان انستم منهم رشدا فدفاعوا إ ل ي ه م أ م و ا ل ه م يبقى مات ياخذ نال اليتيم ده لما يبلغ الرشد لم أصلحش يعد ي م مسؤول خلاص أصلح ن وأصلح ليه مليئة يتيما فإزاي عرف إيه زي وقاته اليتامة اليتامة باعتبار ما كان باعتبار ما كان باعتبار في أصبح صدق اه وبتلو اليتامى ا حتى اذا بلغوا النكاح ِ الله خلاص معتش يتام رجل فإن منهم إليهم أموالهم. الله إزاي يتام إزاي... إزاي يتام؟ خلاص معتش يقول ت انك ميت وانهم ميتون ط ب هو النبي محمد كان ميتا لما نزلت الايه آ ي ميت يعني ميت ة متوفق و ل ص ح ا كانوا ب ة م ت ميتين ي ن كانواش ما ميتين ولا حاجة فالزرع ميت وإنهم يعني ت و ن إنك أي ميت ب ا ت ب ا ما ر س ي ك و ف ا ل ميت س ت ق ب ل ا محمد وهم م ي و ن باعتبار متوف ا هذا مجاز ا سيكون مرسل ب ع ب ا ما ر س ي ك ن تمام م ح تحريف د ده دليل عدم ش يقول لك أهل الكتاب ده على عدم تحريف الكتاب لا ده أهل الكتاب أهل ممكن تكون دليل على التحريف تكون مجاز مرسل علاقته يا فيصل علاقته اعتبار ما كان ايه اهل ل ل فيصل ي يثبت يا بقى إن أ الكتاب ه ن ا ع ل المعنى المجازي مش المعنى الحقيقي إيه اللي ى مش إيه ث ب ت إحنا ج ب ن ا إن ا ل ر آ ن الإنجيل خالف في ما و ض ع صح ي فيصل طب ما نجيب ك ا ل العهد القديم ف في موضع أيضا نشوف كده سليمان في سفر الملوك الاول ع يطرسه السيدات و 300 من السراري فأملنا نساءه قلبه. فكان في وكان و نساء من له شيخوخة إلهة الصيدونيين وملكم رجس العمونيين ا وعمل سليمان الشر في عين الرب ولم يتبع نزل, نزل النص ولم نفسه يتبع الرب حينئذ بنى سليمان م ر ت ف ع لكموش في صوت يا إخوة ماشي طبق تاني صوت إخوة طبق حينئذ سليمان بنى م ر ت فغضب ع على عامون فعل لجميع لكاموش المؤبيين الجبل الذي أرشاليم ولمولك ل وهكذا تجاه نسائه ريجس ريجس بن ر ي اللواتي يقدنا ب ويسبحنا ا كنا لآلهاتهن ت ف غ الرب على سليمان ل أ ن قلبه مال عن الرب اله إ س ر ا ئ ي ل الذي ط ر ا ء له مرتين و أ و ص ا ه في هذا ا ل أ م ر أ ن لا يتبع آ ل ه ه أ خ ر ى فلم يحفظ ما أ و ص ى به الرب يبقى وفقا للكتاب المقدس العهد القديم سليمان ب يشرك ويتبع و... عليها أ خ ر ى ويبني لها المعابد لانه ف ت ت ن بالنساء ا ل و س ن ي ا ت طب ماذا قال القران آ ن و م كفر س ل ي م ا سلط البقرة لو ا ل ق ر آ ن يرتضي هذا الموضع و أ ن ه لم يحرف و أ ن التوراه لم تحرف والعهد القديم لم يحرف يخالفه ح ر ف فلماذا ي عشان تعرف أ ن ا ل ق ر آ ن لما ب يقول يا أهل الكتاب يعني يا اهل ل ك ت ا ب يعني أ الكتاب باعتبار ما جاءت عن معنى ا ل م ج ا ز ل الحقيقي البقرة 102 وما كفر سليمان عليه الصلاة والسلام صح؟ سبحان الله عليه كفر 102 صح يبقى محدش طيب. يبقى احنا كده ردنا على وليحكم وردنا وليحكم و مسائل ي اهل الكتاب طيب المسيح جاء مصدقا لما بينا يا فيصل ايه موضوع ان جاء لما التوراة التحريف مصدقا يصدق داهم معناها لانه عشان على يبقى غلط لاحظ ان الايه بتقول تق... وم... ويعلمه الكتاب و ا ل ح ك م ة والتوراه و ا ل إ ن ج ي ل ط ب ما التوراه موجوده في إ ي د بني إ س ر ا ئ ي ل ربنا محتاج يعلمهاله ليه ه ت ض ح ق دلوقتي زي ما ربنا قال ع ل ى ا ل ق ر آ ن ومصدقا لما د ي ن ا يديه من, الك... من الكتاب ومهيمنا عليه ن ا خ ذ بقى ي ان جماعة المسيح نفسه لو ضحكت يا استاذ الحريه ة او ل عملت أ ي تجاوز على التكست هاتطرق عطوه تمام؟, تمام؟ الدحكة دليل ده الإفلاس والله يا استاذ انسان دي ه طريقتي في الكلام واعتقد اني احاول ابسط بقدر الامكان إ م ك ن ت ا م فيعني لو ح ض ر ت ش ي ف الموضوع مش مبسطة منك. ما هو عشان أفهمك لازم أبسط لك. تمام؟ المحاضرة اليوتيوب يسمعها واثنين وثلاثة أستاذ الإنسان تمام؟ لك هتنزل على مش مبسطة منك أفهمك مرة هو وحضرتك بس أبسط تقطة أنه أخرة أخرة أخرة دي دي إنسان دي تمام؟ دي、آخرى. نكمل يا ا خ و ة نجيب بقى فيصل ان المسيح ع ل ي س ا ل ه ا ل س ل ا م خالف التوراه ا ل م و ج و د ة حاليا صح في مواضع المسيح كان قاعد ب يتكلم مع اليهود فيقول ب لهم إ ي ه في 29 ويل لكم أ ي ه ا ا ل ك ت ب والفريسيون ا ل م و ر ا و ن ل أ ن ك م تبنون ق ب و ر ا ل أ ن ب ي ا ء وتزينون مدافن الصدقين وتقولون لو كنا في أ ي ا م آ ب ا ئ ن ا لما شرقناهم في دم ا ل أ ن ب ي ا ء ف أ ن ت م تشهدون على أ ن ف س ك م أ ن ك م أ ن ت م أ ب ن ا ء ق ت ل ة ا ل أ ن ب ي ا ء فاملئوا أ ن ت م مكيال آ ب ا ئ ك م أيها الحيات أولاد الأفاعي الحيات كيف تهربون من ديننا ا ل جهنم لذلك هان ارسل أ إ ل ي ك م أ ن ب ي ا ء وحكماء و ك ت ب ة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من م د ي ن ة إ ل ى م د ي ن ة لكي ي أ ت ي عليكم كل دم زكيه على الأرض سفك من دم ا ب ي ل الصديق ل إ ى دم ز ك ر ي ا بن برخية ا ل ذ ي بين قتلتموه ا ل ه ي ر ل والمذبح إيه, ايه الاشكاليه هنا يا فيصل ثم يا يا فيصل قصر هابيل ن المساح ه الصديق ب ي ا ل صح يا فيصل هابيل الصديق صح ك ل م ة هابيل الصديق دي معناها يا اخوة إ ن هابيل قتل ظلم زيه زي ا ل أ ن ب ي ا ء اللي قتلوا ظلما وظورا ل أ ن ه كان صديقا يعني الامر يتعلق بالتقوى والدين يا ف صح ل ص يا فصل ها والله يا استاذ جيسوس احنا ممكنين الصليب ل أ ن كتابك قال لنا ان الصلب ل ع ن ة و ن ج ا س ة والله يا حضرتك استاذ اللي جيسوس والله العظيم غلط يا ثلاثه ت ت غ ط ا ش ة المسيح افتلنا من نعنة الناموس الصار لأجلنا لأنه من و ل ع لعنه ما ن على خشبة ا ل م م ص ل ل و و ب ع ن مكتوب في ا ل ت و ر نرجع للتوراة حضرتك ا ة ت س ن ي ة فلنلاقي حضرتك نلاقي اذا كان على إ ن س ا ن خطيه حقه الموت ف ق ت ل وعلقت ه على خ ش ب فلا ت ب ت ج س ت ه على الخشب لان م ل أ المعلق ملعون من الله مش بس حضرتك ملعون فلا تنجس أ ر ض ك المعلق المصلوب ملعون ونجس و ا ك ت ب ك بيقول ح ا ج ة م ه م ة أ و ي سفر ا ل أ م ث ا ل سفر ا ل أ م ث ا ل حضرتك إ ح ن ا م ا د صلاب مش على الحق ا ل أ س و د والحجر ا ل أ س و د م ا يرفع ش خطايان ولا بنعبده ولا بنقدسه ح نقبله ا انه نزل من الجنه ة بسرعة سفر مستحيل المسيح عرف اتصرب الأمثال عشان الموضوع نجعل ل يكون ي حضرتك المسيح المسيح الرب في بيت الشرير لكنه يبارك مسكن الرب الشرير بيت انت بتقولي تلعن لكنه مسكن كيف لعنة الصدقين لا يلعن الصديق يلعن أنت بتقولي المسيح بالصل كيف يلعن وهو صديق؟ المسيح لا يلعن في صديق وهو المسيح يبارك لكنه يبارك مسكن الصديقين كيف يبارك ن المسيح يا بيقول هنا ب ي ق وهو ل فصل على ل ل يا اركنا جنب يكرمك ي ب ق ل هبيل ل ا صديق فهمنا فصل فيه خلاف هنا الهبيل قتله قتله حينما لما بامر ان قاين بالدين كان ديني يا يتعلق صح قتل أ م ن ت ع ل ق بالتقوى صح يافصل ي وهذا ما قال ا ل ق ر آ ن يافصل ي والله شوف أ ن ا وقفت عند اللفظه القرانيه ة فيصل شوف ا ز ل ل ل كان آية بتقول واتلوا لك ل ع م نبأ ن ب أ يافصل آدم شوف ي ي بالحق ما قالش عليهم نبأ أبني آدم وسكت يا فيصل. ليه قالش نبى أ بني آ د م بالحق ب ا لان ح ق ب ل ل ح ق أ ا ل ق ص ة م و ج و د ة قبل كده فيصل العهد القديم احنا مرة دي هنحكيها يا دي مرة ف ه ت ت ح ك ى بالحق هي قبل كده وجدت بغير حق وده اللي هقبل المسيح و هنشوفه دلوقتي نزلنا فيصل ك ا ا ل آ ي ا ت في صوت واتل و عليهم نبا بني ادم بالحق اذ ق ر ب قربانا فتق.. فتقبل من أ ح د ه م ا ولم يتقبل من ا ل آ خ ر ادمه قربان واتقبل من واحد وماتقبلش من الثاني ليه ب قال ى ق لاقتلنك قال إ ن م ا يتقبل الله من المتقين يبقى من علاقة والدين بالطق علاقة الموضوع كان له صح هابيل ك م ا تقيا دينا وقايين ل لم ك أو قيين لم يكن تقيا دينا فقبل الله عز وجل قربان التقي وترك قربان الفاسد ما المسيح المسيح المسيح مع القرآنهم من هابيل الصديق هنا عشان تعرفوا يا هنا يترافق الحق التقى والصلاح زل على قتل أجل يبقى يبقى نص سنة سوء إخوة ط ب ما نيجي العهد القديم نشوف لماذا قتل هابيل هل قتل من قبل التقوى والصلاح سفر التكوين ا ل إ ص ح ا ح رقم بيقول إيه لك سفر التكوين اربعه ت وقدم ح د بعد ث من أيام أن ي ي ن ق من أ م افكار ر الأرض كرباناً、أهو. واحد قرباناً أهو يبقى قدم هو قدم ي والتاني هابيل أيضاً ص ل وقدم من أ غنمه خليبالكوا إخوة؟ القرآن لم القربان لبن طمريق مش معنا. لكن الكتاب توقف النوع ليه يا إخوة؟ ليه التوراح النوع؟ النوع اللي عليه كل شيء أصلاً يتوقف طمريق يا كرباً قرباناً بقى تبني ما معنا عشان نوع توقف هو فرقة عند سمت مش حددتش حد حدد صح؟ إذ شيء وقدم ل هابيل من افكار غنمه ومن ثمانها هابيل إيه؟, قدم من إيه قدم ايه ل ل و ش غ المشكله فيه صحيح ع ا مزارع فهقدم بطيخة. التاني بتاع رجل اللحمة فهقدم قدم لحمة هو ايه بطيخة ة في ك د طب بقى ايه اللي حصل كامل في ص ر لان الرب أخد اللحمة ل اخد وسب ب ط خ طب ل ي ه مفيس ما كامل لم فصر فنظر فاختاز غيره يا هابيل قاينه ينظر ليه قاين سبب الرب وقربانه وقربانه طب النص قالش لا ولا الى الى ولكن تقوى ج د ا ما فيش سبب ل ل ط ق و ه ولا غيره صح؟ ليه ل اللحمة الزارع ر اختار ب وثاب أحد ع ف يقول أحد الرب هو ل ص والحاجات والفداء نزل لك يا سأقول اختار اللحمه وسبب ا ت ل لك ز ا فيصل تكوين م ع ا ل مره ا ر ا ح ت ت ن ح د م س ج ل ف ه ذ ي المرايه إخوة أنا فهذه المرايه ك ب ي و ت م ل فهذه المرايه فهذه المرايه فهذه المرايه حد يسجل و هاذي هيك ل لو ص و ت لو و ص ه ة كمان تبقى حلوه اورثه لو صوت مش مشكله أنا أنا أنا ن ان ا يا جماعة في الرب د القديم مش مشكلة فيصل مش مشكلة نعمل فصل ل ه الرب يعني ع نحطها ى ص و ة ك ت محاضرة وخلص مش مشكلة ونزلها على اليوتيوب الرب وخلص على في العهد القديم قال, لي إيه؟ قال لهم ي قدموا قربان فقدم قربان ق واحد د مزروعات م و ا ح د قدم ل ح م ة فالرب اخذ ا ل ل ح م ة وسبب مزروعات إ ن م ا يتقبل الله صح من المتقين والمسيح قال لك ه ب ي ل الصديق ب م و ض و ع ل ا ق ه بالدين والتقوى ه ب ي ل كان تقيا اما قايين لم ل ا نوح س يكن الرب قال له تقيا ل لحمة وصح ح و ت ر ق ه فتنسم ا ل ل ح م ة دي ط ل ع م ه إيه؟ فهاتلي كده ا الدخان فيرضى الرب فيرضى ف ت الرب رائحه الرضا عشان نعرف معنى ل هتالي ي بالكينج فيرجان عشان نشوف الرب ليه قبل ا ل ل ح م ة وسب ا ل م ز و ع ا ا ت ل م و ض و ع م ا ل علاقة ل و ش أي ا بص ب ت ه ن ش ر ى الان ق لماذا يفصل القران ن ولم يتقبل ا قال لاقتلنك لازلهم واحد وواحدة ع ش أنا ا م شايف فتنسم الرب رائحه الرضا لما اللحمة الرب تحرقت تنسم رائحة الرضا. آه وقال الرب في قلبه لا اعود أَلْعَبْ ل خ العب ص رِضَة رِضَةً ي ايه يا ه بقى؟ بقى رائحة الرِّضَةِ بالبنضايك لي إخوة؟ نزه فيصة ش ا ايه رائحة الرِّضَةِ ايه رائحة الرِّضَةِ؟ نازل ن نعف دي؟ ق ى قصدي كينج جيمزة ر ا ئ ح ة الرضا يا إخوة هي ريحه اللحمه الرب بيحب فصل. The Lord smelled a sweet savour. الرب ريحه ح اللحمة ا ل ن ل ي ي يعني إيه يا ز King And James a savor a savor smelled smelled Berger the sweet The sweet Lord Lord الرب فصل ر شمي ح ة حلوة ل يبقى ا م و و دوش الشواء ض بالرضا ع علاقة ما شمي الرب رحة مشوية حلوة. بالكو يبقى الرب ل ح م م ة ش و ا ل ك ي ب قابل ب ي فيصل هابيل وساب قايين ل ش ا ن ه ا ب يقدم ل لحمه آه فالرب ب يحب اللحمه لكن م ا ب يحب ش المزروعات فإيه فإيه بالهابيل بي بيه بالموضوع بالحق جاء قال ولذلك وقال المتقين وصفق الموضوع ملوش ا ع ل ا ق ة ب ا ل ل ح م ة ولا بطاطس الموضوع مالوش علاقة مالوش بالنوع من أساسه مالوش بالقلب التقوى أه؟ التقوى يعني لو كان هبيل أدم مزرعات بس كان تقي كان الرب هيقبلها كان العكس وكان قاين أدم لحمة وما كانش تقي برضو الرب ما كانش لو هبيل لو لحمة لإنه من موضوع قدم منه قدم دعوة دعوة برض ضيق يعني تقي قين بإيه بس يكسب تقي شيء الموضوع لا ل ح م ة ولا ا ي ولا محشي سبحان الله